وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٍ مَدْيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّرْأَتَيْنِ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّعَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ وأبونا شيخ كبير